الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن ثالث هذي يستنى بسنته وصار على نهج وقف أثره إليه الدين الديني أما بعد أحبك في الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا زالت برسنة موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله ومنه وكرمه نسال الله أن يجمعنا اياه على الكتاب والسنه دائما وقراءتنا موصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي, السعدي رحمه الله تعالى ووصلنا يا قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نعم يقول <تصفيق> تعالى ليس يرى من سوات من في شيئا من الله يعني ليست انا أنا المقصوبة في التعبد ان يتوجه الناس إلى المشرق أو المغرب هذه جهات ما يتوصب عليها في حد ذاتها تعبد ولا عبادة ولكن التعبف هو الابتلاء بهذا الأمر فالله سبحانه وتعالى أمر عبادة أن يتوجهوا إلى جهة معينة ثم أمر العباده أن يتحولوا من هذه الجهة إلى جهة معينة فالمقصود من ذلك الامتثال وأما جهة التوجه في حد ذاتها لا يترسم عليها عبادة وليست هي المقصوده إنما المقصود امتثال أمر من أمر من تتوجه إلى هذا أو تتوجه إلى هذه الجد اذا لا نقص عند التوجه إلى المشرق والمغرب في حد ذاته وقفة عناء وتعنف ولكن الضر من اتقل فليس الضر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في حد ذاته ولكن الضر من اتقل فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتوجه حيث أمره الله إلى بيت المقدس سمع موطاع إلى الكعبة سمع موطاع هذا هو البر فأصل البر الذي ينبغي أن نتسابق إليه وأن نسارع إليه هو الامتثال أما التوجه إلى المشرف في حد ذاته أو إلى المغرب في حد ذاته فهذا أمر ليس فيه كبير فإذا فلا نجعل جل همنا في هذا الأمر وفي هذا فائدة أن الانسان لا ينشغل في الأمور ولا بالأمور التي لا يترتب عليها عمل بل يجعل اهتمامه ويجعل محل عمله الأمور التي يترتب عليها عمل كل مسألة لا تقربك إلى الله فترح جانبك كل مسألة لا يتأصب عليها عمل حلال وحرام ثواب وعقاب فطرح ولا تقف عنده شان المتكلمين وشان اهل الصفطه الذين يقفون عند المسائل التي لا تترتب عليها عمل ترى الناس يختلفون مثلا في لون كلب اصحاب الكهف كان ايه ولا كان ايه ويختلفون في خلافا طويلا أو ترى الناس يتنزعون في مسائل أحيانا فرعية جدا ما يترتب عليه عمل ما يترتب عليه عمل واحد يقول مثلا أنا عاوز افهم يعني لو أن رجلا أقل جريحا ثم أتى ليتوضا ما يقفل دورة المياه إنما يتوضأ مباشرة إزاي إنه ينتقد وضوء بالريح ومع رجل الريح ومع ذلك لا يغسل ولا يدخل الخلاء إذا أراد أن يتوضا أنا إذا فهمها لي أقول لا تشغل بالك إيه المسائل هذه هذه المسائل ما يتوصل عليها عمل لهذا نقول لأن طالب العلم ينبغي أن يشتغل بالأمور المهمه التي يتوصل عليها عمل فليس البر أن تولوا وجهاتهم قبل المشرق والمغرب في حد جاتي هذه مسألة فرعية ولكن البر من استقى ولكن البر من استقى والتقوى الانتفاع أمرنا الله بالتوجه إلى بيت المقدس، فقلنا سمعنا واطعنا فلما أمر الله بالتوجه إلى الكعبة قلنا سمعنا وأطع، وما قلنا لماذا يا رب ما امرت من أول أمريكا؟ ثلاثة وثلاثون بالتوجه إلى الكعبة، إنما قلنا سمعنا واطعنا كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم لما قال القائل وهم يصلون أشهد اني توجهت. او اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضار وهم كذلك ضار وهم كذلك نعم واليوم الاخر وهو كل ما اخبر الله به في كتابه في كتابه او اخبر الرسول صلى في الله عليه وسلم من يزن بعض المعركه والملائكه الذين وصفهم الله من في والقوم الذين كانوا الكتب التي الله على عشر. في من الاحزان يعني الكتاب الالف واللام فيها الجنس وليس مفردة والكتاب وانما معناها هو الكتب لا. يعني جنس الكتاب فيدخل في هذا كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وانبيائه والملائكة والكتاب يعني كل كتاب فقال هنا للجنس كل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه فيبغى أن نؤمن إذا قال القائد إيشنا أنزل الله علينا القرآن نؤمن بالقرآن فقط إيمانك بالقرآن إيمانك بجميع الكتب لأن القرآن اشار إلى جميع الكتب فمن كان مؤمنا بالقرآن كان مؤمنا بجميع الكتب التي انزلها الله على الانبياء والمرسلين كما أن من امن برسوله صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بجميع الرسل لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا فمن امن ببعض وكفر ببعض هو كافر بجميع الرسل سواء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمة عيسى أو من أمة موسى أو من أمة نوح أي أمة من الأمة من كفر بنبي من الأنبياء كان كمن كفر بجميع الأنبياء ولهذا قال سبحانه وتعالى في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين ما قال كذبت قوم نوح رسوله انما قال كذبه قومه المرسلين ليه لان من كذب بنوح كان كمن كذب بجميع الرسل ومن كذب بعيسى كان كمن كذب بجميع الرسل ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كمن كذب بجميع الرسل كذلك من كذب بثوراه بثوراه فهو مكذب بجميع الكتب ومن كذب بالانجيل فهو كذب بجميع الكتب ومن كذب بالقران فهو مكذب بجميع الكتب لهذا نحن الأمة الوحيدة التي تؤمن بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ومن ارسلهم الله سبحانه وتعالى بجميع الرسل وجميع الكفت <تصفيق> وهي آخر على حفظه وهي صفر المال بل أن المال محبوب للنسوس قال أستاذ محضره معه ثم أضرب من حفظه كانوا يستطردون في الأموار السماعية كان هذا من الايمان ومن ثم على حفظه أي أن وهو صحيح وشحيح يقمن الدنيا ويقشن صفره وكذلك إذا كانت عن عقلية كانت خطرة لانه في هذه الحال يحب إنساءنا لما يتوهمهم من العالم الخطر وكذلك أكوار المحيطة من المال لما يحب من المال كما قال تعالى لأنهم يتنالوا حتى أكونوا يحبون مما تحبون فكل أولادي لأنهم على نعم فالإنسان مجبور على حب المال هذا معروف قال سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير تشديد المراد الخير هنا المال هو لحب المال تشديد الانسان مفتوء على هذا الصالح والطالح كلنا مفتوء على حب المال وتحبون المال حبا جماد لكن في من الناس من يسخر المال في طاعة الله سبحانه وتعالى ما حبه له وفي من الناس من يكون عبدا لذرهنه وذرهنه فلا ينتفع بهذا المال في وجوه الخير ولا يدر في وجوه الخير إنما يكون عبدا لدرهمه وديناره، ولهذا قال سبحانه وتعالى وآت المال يعني انفقه أسباب الله المال على حبه يعني مع محبته له ومعلوم اصحاب عند العلماء أنه كلما كان الداعي أقوى كلما كان الأجر أعظم فداعي الحب للمال كلما كان أقوى ثم أنفقت وبدلت كلما كان الأجر أعظم كذلك داعي المعصيه كلما كان دائم معصير أقوى ثم صبرت ولم تعطي كان أجرك أعظم ولهذا قال أن الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم ما ظل إلا ظل ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ما قال رجل بعته امرأة فقال إني أخاف الله لأنه ممكن قد تبعوه امرأة امرأة قليلة الجمال جدا، امرأة ليس ذات يعني مكانه ولا يرغب فيها، لو أرادها مفر منها أصلاً، بطبع نقول والله إذا دعته امرأة وخلاص قال لا دعته امرأة، جمع بين أعظم مرغبي الجمال والمنصب والسيادة والسودان، فلما دعته ذي المرأة قال إني أفضله، إذا هنا الداعي. أقوى لهذا يكون الأجهد أعظم فهذا يكون في ظل عرش ليه سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظل كذلك إذا كانت الداعي عن المعصية عن المعصية أقوى مش القوع في المعصية عن المعصية أقوى كان الإثم أعظم من ذلك القوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سئل أي الذنب أعطي فقال إيه أول شيء أن تجعل له ندى وهو خلق ثم الشيء الثاني أن تزامي بحليلة جارك. يعني بامراه جارك. ليه مرأة جارك ذنبها عظيم ليه يعني الداعي عن هذا أقوى يعني مثلا الإنسان العاصي لو عنده شيء من المروءه الذي يفشر هذا أي يقول لك لا لا إلا مرأة جارة ده يا إخي دي, يعني. دي يعني فتلاقي عنده إيه؟ يعني مجدعة في الشيطة دي مجدعة عاصب في مجدعة دي ويقول لك لا لا لا لا لا لا دي لك ما يأتيش أتي كل مرأة بس إلا مرأة جارة ده يا إخي فوش, فوش. يبه هذا إذا فعد هذا الأمر وزمه كان الوزر ايه آه. كذلك القول صلى الله عليه وسلم وشيخ الزان معروف الشيخ قلت شهواته يعني الشاب قد يتفتق ندرة وشهوة وكذا فيتني مثلا ولهذا الزاني المحصن عقابه بالشريعة غير الزاني غير المحصن هذا روعي فيه الغير المحصن اللي هو غير المتزوج روعي فيه طبعه وميله الشديد لهذا كان عقابه وحده ان يجلد المئة مع تغريبه عام. ان رأى اقرابي ذلك انما الزام المحصن ان عنده امرأة وتركه وذهب الى امرأة اخرى هذا يوجر حتى الموت لماذا ؟ لان يدائع عن المعطية بقى ايه بقى اعلى كذلك الشيخ الزاني راجع عنده خمسين ستين سنة ومع ذلك يذني تثني ثني يلا يعني رجلك في القبر زي دول تثني لو انك انت عند عندك امراه يمكن تشافيها كل شهرين مره كل شهرين مره قدرتك كده تثني ليه بقى فهذا يكون ايه يكون عقابه اشد الى الداعي الذي ينكث عن المعصيه في اعلى واخر فهذه مسائل سجه لها ودي قاعده في تفاضل الاثور وقاعدة أيضا في زيادة أو مضاعفة الذنوب والمعاء و و و والأساس إذا الأجر يعظم إذا كان العمل المرغب فيه مثلا قليل ومع ذلك كثيرا وكذلك الزمد يعظم إذا كان المبعد عن الزمد قوي ومع ذلك فتفق الصاف فالله سبحانه وتعالى مدح المنشقين هنا فقال وآت المال على يعني مع محبتي لك مع ذلك ينفذ يميناً وحماية نعم من الذين من وتفرح ومن حق الكل تعالوا على قاصد الاحسان على حدث كبير وحاجتنا ومن العباد الذين الاجتاع الاجتاع لا تاخذ لنا لهم سوءا ويكترون بنا وهذا من رحمته من اجل الداله على انه تعالى في الدراجة في الدراجة في الدراجة في الدراجة. الله الله هذا شرع العليم الخبير الرحيم شوف سبحان الله جعل النفق على اولي القرب وهذه ما توافق الصداع يعني انا دلوقتي مثلا لما انفق على اختي يكون اجر اعظم ده بيناسب مع فطراته وطبع ولا لا يعني انا بكون مثلا عندي 100 جنيه واريد أن انفقها اختي محتاجه وغير اختي مش الشارع يقول قدم اختك اذا كانت محتاجه على غيره هي اول فهذا أشعر انه يوافق وايه يوافق طبيعته يوافق طبيعته فابذل وانا مستريح الصدر ومنشرح النفس كذلك الانفاق على اليتيم الذي فقد اباه قبل البلوغ هذا واحد اليتيم في الشرق فاليتيم من فقد اباه لا من فقد امه من فقد اباه العائل الكاسب له قبل البلوغ فإن فقده بعد البلوغ فليس يتيم وإن فقد امه قبل البلوغ فليس يتيم لان اليتيم من فقد اباه وهذا من الرحمه الاسلام هو رحمه الشريعه والله سبحانه وتعالى أرحم بعبادي من امهاتهم وليأت جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى امرأة من السد وقد فقدت ولداها وصارت تلتمس هنا وهنا حتى وجدته فأخذته ثم ضمته إلى صدرها وأعطته فدياها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهد المنظر قال أترون هذه طريقة ولدات النار؟ ممكن يتخيل أن هذه المرأة مع حرصها في البحث على وردية تطرح قالوا لا قال فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه الولدية وده طبعا تشبيه يعني منظور وضرب لصورة منظورة وإلا فالله سبحانه وتعالى رحمته لا يماثرها رحمة أبدا ولا هذه وغيرها الاف وملايين وبليارات المرات تقارب رحمة الله سبحانه وتعالى بإبادة. نعم. لكن هذا يعني ضرب, ضرب لهذه المسألة بالمثل المحسوس الموجود أمامنا نعم. والمسكين إذا أطلقه دخل فيه الفقراء فالمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقر والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وإذا سمع استرقاء فكان الفقير للمعدن وكان المسكين لمن لم يجد حاجته أو تمام حاجته يبقى لينا الفقير والمسكين عموم وخصوص فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين يعني إذا اجتمع اجترق وإذا اجترق اجتمعا زي الإسلام والإيمان فإذا أفرد المسكين زي هنا والمساكين يدخل فيه الفقراء وإذا أفرد الفقراء يدخل فيهم المسكين وإذا جاء الفقير والمسكين في النص مثل القول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمسكين كان الفقير لمن لم يجد يعني بيأكل فقصة هذا الفقير وأما المسكين لمن لا يجد كفايته يعني هو عنده لكن ما يكفي زي واحد مثلا بيقبض راتب 300 جنيه بس عنده مصاريف أولاده 600 جنيه ده نسميه فقير ولا مسكين ده نسميه مسكين عنده بس ما عنده الكفاية التي يحصل بها إيه؟ تمام الكثير ولد... ولهذا هذا يعطى من الزكاة حد لك مثلاً احساس زي من الزكاة وهو بيبط ثلاثم جنيه أو بيبط ألف جنيه حد طالما أنه حاجته غير مكفيه فهذا يعطى لسد هذه الحاجة نعم قال تبارك وتعالى وأما, المس... وأما السفينته فكانت لمسافين يعملون في البحر يبقى المسكين عنده سفينهو عنده سفينه ومسكي وممكن كل واحد عنده عربيه راكبها ومسكي ليه من العربيه كيفها بها على اولاده مش مسكي النهارده ما مش هجيبها بقى عربيه يجيب 75 73 واخد بالك على يحوشه 300 400 جنيه يجي يروح عند الميكانيكي يقول عايز جنيه اللي يجيبه يصرف اللي يجيبه يصرف فهو يوم ماشي ومسميك ودي بالقصر كويتش ده بالقصر ومش عارف الكراس دي بالقصر وكذا بالقصر فهذا رجل ما يجيش واحد يقول لها يمتفعته فلان ذكاة ده عنده عربية عنده عربية عنده عربية عربي صحيح لكن عملا هذه العربية تكفي مؤنطة عنده دكان لكنني يكفي مؤنطة واحد يمسأل يا أخوان لابد ان احنا منحظها في إخراج الزكوات إذا كنا مسؤولين عن إخراج الزكوات أو كذا نلحظها لابد نتحرط في بعض الناس موظف وحترم وكذا يهيئ لك أنه مش محتاج لكن هذا الرجل ما عنده كفاية ما عنده كفايته هذا يعطى من الزكاة كالفقير المعدن تماما نعم وقاله هو الرجل والمضادع عبير لهذه الزكاة فحتى الله يرثه على اعطائه من المال لا يعينه على خسرته لكونه مظلم حاجه وقصده مصالح فعلى ما سمعه الله عليه بوطنه ورحمته وهو ولو نحن عند اجله ان يرفع الذي لا يليه الا على حدثه ولو كان غنيا في بلد واحد مليونير في بلد ولكن جاي مثلا رايح مثلا مرسى مطروح ولا رايح الفيوم ولا رايح اي مكان ومش شايف حاجة بسيطة حاجه بسيطه فالحصل مع عياله او كذا وانقطع به السبيل سيرته مثلا خيريفه او حصل حتى او كذا صدام ومش شاد شيئا يتبلغ به الى بلدي فهذا يعطى من الذكاء، يعطى من الذكاء، حتى يبلغ إلى بلده، حتى ولو كان غنيا في بلده، هذا يغفل يتبلش. طيب لو أخذ هذا ابن السبيل من الذكاء هذا حال، هل يلزمه أن يخرج ذلك إذا رجع إلى بيته، إلى بلده؟ يعني هل يلزمه أنه يطلع مثلا الخمسون جنيه أو الاتنين جنيه اللي خدهم غيت ما يوصل إلى بلده؟ يلزمه أنه يطلعهم؟ لا ما يلزم. لانه اخذا على وجه الحق وطالما ما بحق يبقى لا يلزم بانه يخرج لو اخرج هو نفسه حب هذه رفعه لكن لا يلزم لان اخذ المال في هذه اللحظه كان على وجه المشروع وطالما ما ان الشارع اباح له الاخ يبقى لا يلزم باخراج المال مره ثانيه معه. <تصفيق> <تصفيق> أرش جنايه يعني قيمه جنايه اصبع جنايه يد وجنايه عين وما انت هذا الرجل ما انت فنقوم احنا نديله من, من الذكاء ما يسبب به جنايته لان هذا دين يلزمه الان نعم. واحد وقع سن الواحد واحد فقع عين واحد عليه نصف الدين اللي العين هذا عين نصف البن ولم نعهوش يعني عايز مثلا مئة ألف مئة وخمسون آنف نعطيه من الزكاة هذا نعطيه من الزكاة نعم <تصفيق> لكن إن كان يسأل لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناصد هذا لا يعطى من الذكاء. هذا لا يعطى من الذكاء إنما هذا يعطى يعطى وهذا من نوع الصدقات المستحبة آت المال على حب فالسائل إما أن يسأل لحاجة نفسه وفقره فهذا يعطى من الذكاء وإما أن يسأل للمشاريع الخيريه الخيرية أو المصالح الخيرية فهذا يعطى من الصدقات المستحرة لان المساجد لا تبدأ من الزكاة ولا المصالح الخيرية يعني ينفق عليها من الزكاة لأن هذه علينا جميعا علينا جميعا نحن نقيم المساجد علينا جميعا نحن نقيم ما يصلح أو ما تصلح دنيانا من مستشفيات، من قناطر من مدارس من معاهد لكن لا تعطى هذه الأمور من الزكاة على الصحيح. من اقوال اهل العلم، وإن كان البعض قال بذلك ووسع الدائرة في هذا الأمر، لكن الصواب أنه لا يخرج من الزكاة إلا للأصناف الثمانية المعروفة. نعم، وهذه لا تدخل في سبيل الله، إنما تدخل في سبيل الله الغازي، الغازي الذي يكون غزوه تطوعا منه. وليس لو راتب في الدولة إنما لو غازي ولي الأمر يدينه راتب عشان يصلى وكذا، فهذا لا يعطى ايضا من, من الزكاة انما الغازي المتطوع الذي لا يأخذ مال من الدولة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا فهذا سبق معنى في أصناف تعطى مع غناهم وفي أصناف تعطى لفقرهم في ناس تعطى مع غناهم زي مثلاً اللي بيتحمل حماله بين القبيلتين فغرم لنفسه قال يا جماعة هيحصل قتال بين الصائفتين أو بين القبيلتين فقول يا جماعة خلاص أنا هتحمل هذه أنت من الشكرين عليه على, على الإيراة الأرض بذوات أو عن المروضية أو على, على كذا فأنا هتحمل تمام فهذا تحمل لحق بماء المسلمين ده يعطى من الزكاة وإن كان إيه وإن كان غنينا طيب واش ده يعطى من الزكاة ومع غنالة يقولك تشجيعا لأمثال لانذاره وان هو شلها من من نفسه هيجي وحش الثاني مش هيقدر ولكنا طب وانا اتحمل ليه لكن لما هيعرف انه لو تحمل له نصيب في الزكاه قد يتحمل ويستجرب أن يتحمل فيبقى تشجيع لهذا الايه تشجيع لهذا الفعل مع وقد اقا لانه منين العذوه اعانه وكل هذا يصلح من الزكاة نعم على الصحيح العفق يعنى عليه آآ آآ مساعد بالمكاتب الذي كتبه سيده الأسر عند الكفار قال العلماء يجوز على الصحيح او عند الظلمة كل هذا من الزكاة يجوز يصلح طالب العلم ياخذ من الزكاه وكان طلب العلم رخصه طالب العلم تغير طالب العلم ان كان فقيرا اخذ من الزكاه لا لرجل طالب علم لا لانه فقير لانه مسكين فطالب العلم لا ياخذ هذا الوصف فقط انما اذا كان فقيرا او مسكين حتى لو تفرغ لو انه مثلا قادر على المفقة على نفسه وكذا لكن قدرته بالشغل اشتغل في مصلحه بيشتغل في أرضه بيشتغل في واحنا شايفين شايتين نوع هذا الأخ عنده إمكانية عالية جدا إنه لو تفرغ لطلب العلم سنف الله عز وجل به العبادة والبلاد نقول له بقى خلاص تفرغ تفرغ لطلب العلم والرحمه عند المشاريع، إذا تفرق لطلب العلم ونحن عند المشاريع. اذا توقف كسبه توقف كسبه اصبح فقير ولهذا نعطيه من الزكاه نعطيه من الزكاه طالما نحن راينا أن المصلحه انه يتوقف عن الكسب هذا ليطلب العلم لان انتفاع الناس به يبقى اجره ونفقته علينا وهذه تخرج من الزكاه تخرج منها الذكاء يبقى طالب العلم المتفرغ المتفرغ الذي لم يعود عنده كسب هذا يعطى من الذكاء لأنه أصلح فقير طالب العلم الذي يحتاج إلى كتاب مهم جدا لينتفع به مش ليكون مكتبة فويلة عريبة تدخل عنده في المكتبة قد بالمسجد دهوت وبعدين ما بيذكرش هذا لا يرصى ويحتاج مثلا أنه أجيب كتب كثيرة جدا ما يستفيد منها يخط مثلا عنده الكتاب مثلا كم وخمسين مجلد بس عشان يبقى شكل المكتبة كويس ويحصل بها لا ده ما يعطى لكن لو طالب العلم يحتاج إلى كتب فعلا يقرأ منها لينفع الأمة يحتاج هذه الكتب ليبحث منها ويقرر المسائل ويبحث بحثا جيدا هذا معصيد إذا لم يجد ما يأتي به بهذه الكتب يبقى يعطى للحاجة لأن بعض الإخوة يبحث بذلك المسائلة فهمة خاطئا يظن ان مجرد ان طالب علم يأخذ حتى ولو كان غني حتى ولو كان غني لا اذا كان طالب العلم مستغني عن الناس فلا يجوز له ان ياخذ زكيه يعني إحنا نعرف مثلا طلاب علم طلاب علم بيكفر طلبه زيد يكفر ده نقوله ياخذ زكاه او طالب العلم ما شاء الله يعني عندهم عمارات طلاب علم نقول العصير من الزكاة لأنه طالب علم يبقى طالب طلب العلم طلب العلم ليس وصفا وحده يخول بإعطاء الزكاة وإنما لا بد من الاوساط الاخرى من الفقر والمسكرة لكنه بيجيد حاجة إنه لو قادر واردنا أن نفرغها ونقول له أععد بقى الأمة تريدك لتنتفع به وهذا لا يتسنى لك ان تطلب مع كسبك والانشغال بالكسب يعني مثلا في بعض الإخوة عندهم امكانيات عاليه بس مشغول دوام لغايه الظهر ومن العصر لغايه بعد العيش يذاكر امتى فنقول لا انت تفرغ حتى تنفع امتك وتستفيد وتتعلم وتورثك من الذكاء نعم فذاك هو الوفيه والبدليه والحن والمال وكان يدعو الايمان وعرف الناس ما اعطاه من نفاق وان يقول ساعيه اذاعله وتعظ والالتزام باسلام الله او التزام العقل الحسن فاصبر بالهاد يطوب طار منها لقوم الاله ان والواجبات بتاعتك مع نفسك وواجب عليك انك تاكلها وحقوق الذات اللي اودعها الله عليك وحقوق الذات اللي منها عظم ثلاثه من النزول والصعود سواء الحق فرض الله عليك اصلا بالصلاه والذكر الحق فهذه ما وجبت عليك بابتداء من الشر وإنما أنت وجبتها على نفسك واحد قال إن شاء الله ولدي ذبحت كذا وكذا أصبح هذا واجبا عليك بس هذا الوجوب بإلزامك ولا بإلزام الله لك أفضلة بإلزامك لنفسك وكالأيمان والكفارات فهذه أيضا بسببك انت نعم لا من <تصفيق> من, من, من, <تصفيق> من ما لا يحصل لا يحصل عليه اين نور اذا وان الله على نعم هذه ونحن من هذه الأمور كلها لم فإن ذلك يؤدي إلى قنوطه ويأسه وحقجه على المجتمع لأنه فقير ما يجد ما يجد ابنه يحتاج ولا يجد ما يأتي به لابنه هو يحتاج ولا يجد لهذا كان الفقير الصابر من أصحاب المراتب العالية في المؤمنين لهذا قال العلماء أيوم أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاسر هل الفقير الصابر أفضل ولا الغني الشاسر فقير اللي يتألم ويصبر ولا الغني فهي عنده مال وعنده كذا لكن المال أقرب إلى الطغيان ولن يكون سبباً في الطغيان ولهذا قل غني يعني صالح تجد الفساد يكثر جدا في المطرفين إنهم كانوا قبل ذلك نطرفين واذا اردنا ان نوليك القريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها دائما تجد هذا من المطرفين انما نحتجب غني وشاكر غني ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الغنى زي الثلاثة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى الاقرع والابرص والاعم فالذي نجاه الله سبحانه وتعالى وأكرمه وشكر لما جاءه من كان فيه مثل حاله قال تعالى تعالى تعالى ده أنا كنت مثلك تماما ولكن الله ملمع علينا شوف ما كل هذا خذ ما شئ ودعم ما شئ فهو لك فكنت مثلك هذا ناجل ولهذا واحد فقط الذي ناجل من الثلاث إنما اللي في الثانيين لا, لا لا لا لا ما عندي شيء ما عندي ألست ولست لا لا لا ما نفس خلاص فلو قلنا بأن الغنى يعني نعمة وكذا وكذا لكن قل من يشكر ولو قلنا أن الفقر صعب وكذا فقل من يصبر فإذا ابتلي الإنسان بالفقر فصدر أو ابتلي بالغنى فشكر أصبح أصبح هذان المقامان من أعلى المقامات. فيوم أض. لو أنت قلت الفقير الصابر بالصطف وجبت أدلة، هنقولك الغني الشاكر بالصطف وجب لك أدلة. ولهذا يبقى هذان الوصفان لطماصحان في سماء الرفعة والسمو. يبقى الفقير الصابر ويبقى الغني الشاكر. فالذي ينفع الله سبحانه وتعالى العبادة يعني بغنى هذا الشاكر أكثر من أن يحصون وهذا الفقير الذي يصدر على هذه الآلام حين يرى تكاد تقتله ومع ذلك الحمد لله الحمد لله طبعا أن فينا عين تطرف وقلب ينبض ولسان يذكر الحمد لله هذا أهم شيء إنما نأكل نجوع هذا شيء بسيط الحمد لله إحنا حسن من غيرنا هذا الذي يركب سيارة أحلس موديل أمامه ويمشي أمامه هذا مبتلى أنا أفضل منهم يعني مش ليس لا يدخل عيش أنا أفضل منهم شوف هذا لا يدخل مسجد شوف هذا مبتلى في أولادي أولاده لا يحترمون لكن أنا مع إني فقري وهذا أجل ألاقي أولادي يقبلوا إيدي أولادي يحتضرون الحمد لله من في مجر مقامي ومن في مجر منزلتي ده سيارة ولا تسافده هذه العمارة هذه الفلة ولا فمن من من مثل هذا الرجل الذي افتتلي ومع ذلك صبر وحول فقرا ليكون نعمه من الله سبحانه وتعالى وفعلا غني الذي يبدد ما الذي يبدد مالا يمينا وشمالا كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا ذي اثنتين ذكر رجلا آتالله آتالله اتاه الله مالا فسلط على ملكه في الحق عايزين نزله خلاص فورا نزله عايزين مكتبه لتو الله فورا شوفوا أي كتب متعيزين ثوراً يا هنيئة لهذا هنيئة لهذا الإنسان غني باذل كل خير على وجه الأرض بفضل ما هي أولاً ثم بفضل أصحاب الآيات البيضاء المنفقة فشتابهم الله كل كتاب كل مسجد كل طالب علم يكفل كل أرملة تسد حاجتها حتى لا تخرج إلى المجتمع كل يتيم يكسى ويلبس مثلما يلبس ابناء الأغنياء يوم العيد هنيئا لهؤلاء هؤلاء يغبطون يا أخوان أصحاب الأموال دول يغبط يغبط فلهذا من وجهة نظري أننا, أننا لا نستطيع أن نصوغل بين فقير صابر وبين غني شاكر ولكن نقول لتبقى المسألة هكذا فقير صابر غني شاكر لأن هذا فضله تحدث فيه به ولا حرج وهذا عن فضله تحدث ولا حرج فيبقى شامحين ما بقيت الدنيا نعم لا لا لا, لا. هتقول الغني هتقول الغني هتقول متعدي هنقول لأن الله أعطاه وبدا ليه ما يكون شيئاً في المتعدد هذا أفضل ولا الذي يتألم ويتلوى في الأرض ابنه قدامه عادي عملية مش لائد إيه انت ابنك يل بس تاخذ السياسة في العيد بالصدقى أنا رحيمة طابع العيد وابنه أنا عم ملأة حتطلق جلبية تحت المخذة وخبالك أمه صهران تقول ليلة تخيطني فيه لا هذه الصعوبة لأنك أنت لا تجه إنما هتقول الغالي أو بيت أنا أعرف بعض يعني الأغنياء ما يعرفش عنده ملأة ديه ما يعرش ما لو ما يعرش يعني دولة هو هو وحدة دولة دولة ولكن ينفق يوم نك يوم نتنا والصرط يوم نك هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا, وهنا فابو الثالث مش ليه ما هما شوف يعني في نظري إن الإنسان لو أتى بيعني بي مفاوضات بينهما ثابق الأمر صعبا كما قال ابن القيم في كثير المسائل كأنما يطرح بعض المسائل زي مثلا مسألة طرحها رحمه الله تعالى اللي هو أيوم أفضل مداد العلماء دم الشهداء فذكر خلافا قويلا في هذا وذكر أدل هنا وأدل هنا وقال هذا منتهى أقدام طريقين وهذه حنبة لا يقبط فيها إلا في نزالها إلا يعني الراسقون هذا الجيل في فضل دم الشهيد ونفع برضه متحدي وتثبيت يعني الدين ونشري وكذا ولا هتجيب العالم لما من خير وصلاح في المجتمع إلا بقلم هذا فما عرفنا حقا إلا بأقلام هؤلاء العلماء ولا عرفنا وميزنا باطلا إلا بهؤلاء الذين وصلوا الليلة نقول إيه دم الشهداء ولا مداد العلماء ولو ترجع عندك شيء من هذا فترجع عند غيرك شيء من جهة أخرى هذه مسائل يعني في فضائل الأعمال فراحة طبقا نقول إيه يعني في ناطحات فحات كما نقول مع أننا نؤمن أيضا في القاعدة التفاضل بأن العمل ولو كان مقدولا من وجههم إلا أنه قدم قلب فاضلا في من وجه آخر وفي مكان آخر ولهذا يبقى بمسألة متأرجحة يعني لو قلنا مثلا مداد العلماء أفضل في أطلهم من دم الشهداء إذ هؤلاء المجاهدون انهم إلا ثمر من ثمار العلماء الذين أحسوا لكن تاج في الموضوعين سأنقلب دم الشهيد ليكون أرطع من مداد العالم حين يدهم العدو أرضا وحين يكون الناس بين الصفين هذا صف المشركين وهذا صف المسلمين جول والارت بعد ذلك نراه حشان أبحث مسألة فقهيه أو أبحث مسألة علمية لا الآن يتعين عليك السير فيكون هنا دم الشهيد مقدمة لكن نقول يبقى أن هذه الفضائل التي آه يعني آه يحصل فيها هذا الخلاف فضائل كما نقول مرطحات سحاب وهذا هو يعني حلبة السباق المتنافسين وهو معنى القول اللي تبارك وتعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل الإيه إن عاملون من عدش مثلا أنا وانت من اللي يكون إمام المسجد وأنا اللي أنا الإمام أنا مش عارف أنا اللي بني المسجد أنا اللي مؤسس مش عارف ايه ده أنا اللي كنت لا أنا اللي أولى ونقعد نضرب في بعضنا فطحا وكل واحد له فرقة في المسجد واخد بالك وده يشوف ده متأذي يقول بيه ويشوف لا ما نتفذش فيها عايز انت أمامي يعني فضل جزاك الله خير كافتني فضل أو المسؤول عن الدعوة أو كذا فبعض الناس يسعى منافسه في هذه الامور التي تبعده عن الله ما تقربه من الله لان هذه تتبع حظوظ الدنيا لكن حس نفسك يا يلا حلبات الصلاح اكثر من ان تصح نعم فانه يحتاج الى الصبر على ذلك لان النفس ضعفه ومتزم جنانه وذلك في غايه المشقه على النفس خصوصا مع مقاصد ذلك فانه من الصبر استئنا من صراط الله تعالى وحين الناس ايضا من ثالث من امورك البدائيه لان على النفس قال هالرحمة الله تعالى ما يقول الأعداء المأمور بقتلهم معناه أن فيه أعداء لكن لا يأمر بقتلهم إذا كان بيننا وبينهم عهود أمان أو عهود صلح هؤلاء لا يأمر بقتلهم لأنهم أعداء لنا والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين وصالح المشركين وحينئذ لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم إذا حصل عهود ومواثيق وكم إن كانوا أهل حرب وليس تبرئنا إن وبرهم عهد ولا بيثاق هذا الذي يقاتل هذا الذي يقاتل أما إذا كان بيننا وبرهم عهد هذا لا يجوز التعدي عليه أما وهؤلاء الذين لهم عهد معنا وصلش إما أن يوفوا لنا بما عاهدنا عليه فهؤلاء لهم قد عاهدوهم ولا يجوز أن اعتدي علي عليهم وقسم آخر ممن لنا معهم عهد وميثاق، لكن خفنا منهم وصلتنا أخبار خفيه أن هؤلاء يتلاعبون فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم لكن بد أن ترسل إليهم اولا وأن تعلمهم بنقض العهد خلاص ما بيننا وبينكم انتهى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين مع من ذلك؟ مع ناس إحنا مخاف منه بقي حارم ثالث وهم الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق أو بيننا وأحاربونا أو بيننا وبينهم عهد ثم بدأونا بالنقض فاعتدوا علينا فهؤلاء يقاتلون إذن من يقاتلون أهل الحرب إما الذين اعتدوا علينا من غير عهد ولا ميثاق وإما الذين نقضوا العهد معنا أما من كان بيننا وبينهم عهد وميثاق فهؤلاء لا يجيز لنا أن ننقض عهدهم قال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولن يظهروا عليكم احدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم هذه نصوص القران ان بعض الناس يظن ان اخذ هؤلاء الذين بيننا وبينهم مثلا عهود أو كذا اخذوهم على غره وتعدي عليهم هذا من السياسه الشرعيه وهذا من الجهاد ليه لان هؤلاء لا نأمنهم يوما ما سيبك يا عم ده هم دلوقتي دل بس هم ما بيتفقش معانا كده لكن دول لو تغلبوا علينا يوما ما هيعملوا فينا ويتفوقوا فاحنا فرصه نستغل الأمان هذا والعاد الذي بناءه بناءه وننقض عشان نخلص الأرض منه يا ليت الأرض يعني تخلص من هؤلاء وتستريح من شر هؤلاء لا هذه سياسة شرعية هذه سياسة شيطانية سياسة هوائية إنما السياسة الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كديثة اليمان وأبوه وكان قد أعطى المشركين عهدا ألا يقاتلوا رسل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا طبعا مفقرين هم يلا إذي كلمة ولكن لما تروح خلاص كلمة أيخنا في مع المشركين كلام وفي مع الكفار كلام فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال أيها أنت شطار ما شاء الله اصال يلا اطلعوا في مقدمه الصف قال ودفوا للقوم عهدهم ونستعين الله عليه شوف هذه اللغه انت دي عهد أو خلاص يبقى ايه عهد ولهذا خصص الاسلام وصارت هذه الاخلاق هي الحقيقه اوسع ابواب الفتح الاسلام اوسع ابواب الفتح الاسلام انما ان مترخص بالمعاصي او بالمخالفات نتيجه اهواء لا ولهذا السياسة الشرعية ينبغي أن تدرس، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إن شاء الله يوما نحن ندرس كتاب السياسة شيخ الإسلام رحمه الله. لإن مثل هذه الأشياء، إخوان قد يحصل فيها اختلاف واختلاف وجهات نظر بين المسلمين، نظرا للعواطف التي يعني رب أدمان صدورنا وقلوبنا ولا شك كل واحد فينا من نفسه يتمنى أن لا يرى كثيرا ولا يهوديا ولا مصري. هذا متمناه. لكن العواطف من بشر تنضبط بضوابط الشرع اعطيني خلقا أسمى من هذا الخلق واما تقافلنا من قوم سيلتهم فانبذ اليهم على سواء يعني تخيل اني واصلك اخبار ان الناس دول مع عزيم معك آآ بيكيدوا لك من الفحش الفحش وبيعملوا كذا وكذا وكذا خلاص دا اكبر مصوف اننا نحن الناس دي فعلا ثبت لنا ان هم نواياهم غير سابقه يلا ما اخذهم على غيره لا. أرسل إليهم أوله، أرسل إليهم أوله. كل ما بيننا وبينكم خراف، ونستعين الله عليه، لأننا لا بغدرنا هذا ولا ننتصر بقوتنا. إذا كنا نظن إن إحنا ننتصر بفراعد برجين ولا لا، مش ننتصر بهذا هذا، إنما تنتصر بامتثال لأمر الله. فإن جند الله لا ينصر. ما تقوليش والله احنا ننتصر منين ده فرصة شيخ هننتصر منين ده ادخل على طول وبعدين بعد كده حتى اصبح مخالف يسير بني ما نستكفر ونستكفر الله سبحانه وتعالى ونكفر لا مش هتنتصر ده انت مبتلك انت مبتلك, مبتلك بهذا لكن انتصارك يقول بانتصارك ولا ينصرن الله ما ينصره وما أعلم الجنود ربك إلا هو سترى الكون كله يحارب معك الله انفر ملائكته ارسل ريحك اهلك بالصيحه اهلك بالغرق أليس هذا حاصلك طيب حالين هتقول لا ده كان زمان ومش يعني فين الصيحه فين الصيحه هسيبك من غرق وسيبك من الريح وسيبك من الملائكه احنا عاوزين حاجات ماديه لا صح نحن نؤمن بكتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ما علينا الا الامتثال فقط نحن عبيد لله بشرعه أما أن يحصل هذا مصر المرض ولا بكرة ولا بعد ولا كذا بهذا السبب أو بخلافه هذا لا نلتفت عليه إنما نلتفت لتحقيق تحقيق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى عشان ما يجيش واحد يقول لك لا أتعالى تعالوا تزيد ده حصل أو لقد صرحوا في كذا وكذا وقالوا كذا وكان حصل كذا وكان نقول له سيدنا من الكلام ده كله سيدنا من هذا الكلام صدقان جالبا جانب. وإحنا علينا لم تف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم النذير قال ارجع فإن لم تستعينوا بالمشير ما حاجة النبي إلى هذا الرجل وفي لحظة أخرى استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشك، كما استعان بشنفان ابن أمين هذا حال وهذا حال ولهذا نقول السياسة الشرعية لابد أن تدرس جيدا لأن يقبل المسلمون إلا أن يكونوا جميعا سافا ثم يخضعون الدين للسياسة وليس السياسة للدين نعم احنا كده حتى طلبة العلم انشغلوا بهذه الامور وابوا الا ان ينشغلوا به الأمور السياسية ثم يحكمون على العلماء الكبار حتى يتهموهم بالعماله واتهموهم بالتخاذل واتهموهم يعني الفكر فكر القاعدين واتهموهم بكذا وكذا ليه لانه يفهم السياسه بفهمه الخاص من لندن ومتكرل والجرايد الاخبار والصحف العathe التي لا نطبق فيها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فسقوا بنبئ فتبينوا ولكن نطبق يعني فيها والذين هم عن الله معرضون نعرض فرص يعني هذا أعظم من أن يكون فسقا كمان فسقا نقبل خبر أو لا نقبل لأن العادة جرت بأن يعني 99% تقريبا من هذه الأخبار مزيف أو مغالة أو مبالغ فيه فكيف نبني عليه أحكاما شرعية ونقول آه شوك ده عمل ده سوى ده راح ده جادة ترك ده كذا وكذا كل هذا لا نلتفت إليه إنما السياسة الشرعية جزء من زمنا ويعني من أحكام شرعينا لابد أن نفضعه لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ويسطع الإنسان من طرق أو الثلاثة أو الثلاثة تحميشة كالقوة الشدارة حساسة وعلى أسراء الله تعالى الذين هم منطق النعوم السلدي وعلى أسراء طواليه الله أكبر وليه إذن مقصدون لما يجبهم التي التي هي جمال عام لا توجد سوى لا يكونون دممون لانهم طاقه مشروعه وفاعله مشتمله على كل اتصال كويس ويكونون مضمون لان لو كانت في كثير من <تصفيق> من من لكل دائما العلماء لما يذكروا أمثلة او يذكروا يعني أفرا... افرادا في معنى الكلي فهو بس من باب ذكر الأفراد ومن ذكر ولا ولهذا يدخل في كل شيء صدرنا في البقس كل بقسة ولا تدخل في هذا إنما التنصيص على فرض دون فرض أو نوع دون نوع هذا يكون على حسب ما يقوم المفسر فالمفسر قد يذكر معنا هنا مثلاً مشهوراً المفسر الآخر قد يذكر معنا الآخر ولهذا نتج خلاف اختلاف التنوع بين المفسرين ثلاث التنوم زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم ما الصراط المستقيم انت تقول القرآن وانا أقول الإسلام وثالث هنقول هو النبي صلى الله عليه وسلم ورابع يقول فهذا ما الثلاث التنوم فالباساء والضراء يدخل فيه كل ما يحصل انسان به بأس وضر ايا كان ايا كان هذا يدخل ضمن هذا المعنى فالمعاني الكلية في القرآن لا تتناهى لا تكنها، بتدخل تحتها من الأفراد ما الله به عليهم. نعم. طبعا هو أخر. تفهمني منشج المعنى ولا منشج الذكاء؟ لا دل... ما هو الذكاء إذا كان غنيا خلاص ما يجي حتى في أ... أ... إذا كان غنيا ما يعطى تقصد يعني يكون كالغازي لا. لا من جاهز هذا لا. لكن من جاهز المعنى أخر وجهاز وأعظم جهاز. لكن من جهة يعني إن هو جات بالله لا لا ما يأخذه حتى مش كله مجاهد بيأخذ يعني مجاهد الدولة راتبت له راتبا وكذا لا ما يأخذ إنما الغازي المتطوع الغاز مرحب بثيثة وسنان ليه, ليه تشجيعا على هذا الفعل تشجيعا على هذا العمل نعم